بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن ولادنا أ ح ي ا ن ا يا ج م ا ع ة ط ر ي ق ة التوجيه المباشر للولاد بشكل مستمر طبعا لازم أ ح ي ا ن ا نوجه بشكل مباشر اعمل كذا لازم تاخد بالك من كذا لازم تصحح كذا بس كمان على طول على طول على طول برضو ط ر ي ق ة ب ص ر ا ح ة يعني متزعلوش مني م م ل ة <تصفيق> لما نتعامل مع ولادنا على طول كدا لكن هل ف ي طرق أ ح ي ا ن ا غير م ب ا ش ر ة س د ق و ا الطرق الغير م ب ا ش ر ة أ ح ي ا ن ا مش طبعا مش على طول بس س د ق و ا انها م ؤ ث ر ة جدا جدا جدا والطرق ا ل م ب ا ش ر ة ولادنا بيكتشفوها ومش دايما بتركب على دماغهم في عالم السينما والمسرح بيقلك و ا ل أ ف ل ا م الي ل ب ت أ ث ر في, في الجماهير أ ك ت ر وتكسب أ ك ت ر ه ي ا ل أ ف ل ا م الغير م ب ا ش ر ة لكن الدايركت أ و ي المباشر اوي بيقلك و مبيدخلش ا على عقول الناس اوي ميكسبش ا ميعملش أ ر ب ا ح الناس ماتقتنعش بالفيلم طب ما ليه دايما معندناش ا ي غ ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ب ا ش ر ة م ر ة انا ه ح ك ي ل ك م ق ص ة وهيا ق ص ة ا ض ح ك يعني حصلت بيني وبين ابني علي وعمر انا عندي علي وعمر بس كنت قاعد بحكي لعلي وهو صغير ق ص ة قبل النوم وانا كنت داخل عشان احكي ق ص ة م ب ا ش ر ة ولادنا طلعوا اذكياء و ي فانا بحكي ا ل ق ص ة بقوله ل يا علي كان فيه ق ص ة كدا خ ي ا ل ي ة الي ل افتهاله من دماغي كان واحد اسمه فيه الشيخ مسعود الشيخ مسعود عنده ولدين واحد اسمه صالح وواحد اسمه طالح <تصفيق> و إ ي ه ادالهم فلوس وقاللهم ت س ف ر و ا ب ر ة اتعلموا وتشتغلوا يا علي صالح حافظ على الفلوس وقعد يحافظ عليها وعمل شغل كويس وبنى مطعم كويس أ م ا طالح قعد يلعب وضيع الفلوس ل غ ا ي ة ما بقى فقير خالص ومش عارف يعيش وعايز يروح لصالح علشان يقله و اديني ل فلوس ا حتحكيله بقى ا ل ح د و ت ة دي كلها وبعدين في ا ل آ خ ر ق م تايله هاي علي بقى انت تحب تكون مين صالح ولا طالح وبقى ايه داخل فيه مباشر ك د ه ك د ه ام علي بصصلي ك د ه وردد علي قالي ل أ ن ا أ ح ب أ ك و ن الشيخ مسعود هرب <تصفيق> مني طبعا أ ن ا ما تخيلتش ان هو ه يرد علي أ ن ا يا عم بقوله عشان عايزه يطلع زي صالح ميطلعش ا زي صالح قال لي أنا لي أعيز ط ل ع زي ا ل ش اكتشفت ي خ مسعود انه بيهرب من التوجيه المباشر واكتشفت ان هو ه بذكاء عايز يقلي و لا مش ه د خ ل م ع ك في ا ل ل ع ب ة ديا انا ا ل ح ي ا ة ت ع ل م ت يوميها ان احيانا لازم اوجه ابني بشكل مباشر واحيانا لازم اوجهه من بعيد بشكل غير مباشر ولازم احترم عقله علشان طلع م ساذج رغم ان انا وانا بحكي ا ل ح ك ا ي ة دي كان عنده ست سنين انا ب ح ك ي ل ك م ا ل ق ص ة ديا عشان اقولكم جربوا مع ولادكم طرق ك ت ي ر ة م ت ن و ع ة مش لازم شكل واحد اتعودنا عليه التوجيه المباشر الشديد أ ح ي ا ن ا ولادنا ب ي ف ه م ه و أ س ك ي ه و ح ي ل ق ط و ه ا و ه ي ط ا ي ر ة و ح ي ق و ل ل ك أ ن ا الشيخ مسعود بسمه أ م ل والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته